عليكم. السلام عليكم الله وبركاته الله يحييك يا شيخنا يسمعونك الشيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله يا ابنا في مفرق بي جاد الله الأردن عمارة بالتقوى وجمع خواصه وعوامها على ما رضي به لعباده وبلاده من التوحيد والسنه <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودي لو كان ابننا وأخنا الطواجت بن علي والشمري حضرة الله والسامعين لو أشعرا أن أبلدالي بيوم ويومين. حتى أكون على الشجاجات بكلمة ما وفق ما تطمعون منا إن شاء الله ولكن أنا كنت في سفر ولا أخفوال أيضا الله لأنه عاد من السفر لتو فلم يتيسر فكذا تعدروني وتعدرون فوازا إذا حصل من تقصير من حقدكم علينا في هذه الكلمة ولكن إن شاء الله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 ما هو حديث النبوي صح عن نبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو قول لإمام من أعمة السنة في أهد التابعين أو بعده فنبدأ أولا الوصايا النبوية ونجعل نصائح الأئمة نعم كابعة لها فالوسيطة الأولى هي قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يبقى في الدين هذا الحديث صريح الدلالة على أن الخيرية التامة العامة التي ينال بها المسلم التعادة في الدنيا والآخرة ليس لها إلا طريق واحد وهذا الطريق هو الفقر في دين الله يفضحه في الدين يعني يرزقه في دينه القصيرة والعلم حتى يعلم أن ما يأمر به مرضي لله وأن ما ينهى عنه مضغب لله عجل وكذلك يعلم أن كل ما يدعو إليه ويربي الناس عليه هو من دين الله الذي لا سعادة للعباد ولا البلاد في سواء وهو دين الإسلام إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى دين الإسلام المبني على تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومفروض هذا أن من لا يريد الله به خيرا لا يرزق لا يخفف في الدين يعني يجعله الله عز وجل الذي يمشي في البلومات لأني لا يدري أين ينتج في المرض لماذا لما سبق في علم سبحانه وتعالى أن هذا المرض يسأل الجدائر يحبط عن العلم والفرق والبصيرة فيصبح وتحضب هناك أثر بحل سفيان من عيينا وغيره رحمه الله جميع يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من نصاف وشبه شبه ما هو ان اليضار لم يعملوا بعلم اتاه الله علما فالأفخم النصارى لم يعملوا بعذل والنصارى ليس عندهم علم بتعبدون على جهل وضلال وفي شعر الترمذي وغيره عن عدي بن بحر الحازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الضاء غير مغبوب عليهم ولا الضال لهم المغبوب عليهم هؤلاء والضال لهم المصارى فاذا هذا الحديث فيه حول المسلم وحصه على ان يجتهد الحقف في تحصيل العلم الشرعي لم يجعل الله سبحانه وتعالى طريقا لشته في الدين إلا العلم الشرعي وإن, وإن قال قائل منكم يشك له أن يقول ما العلم الشرعي فالجواب هو فقه الكتاب الكريم وبعد التابعين الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبورة وكذلك الليث بن سعد والأوزاعي والمعاف بن بن عمران وعنهم من أئمة القرون المفردة. التي شرد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثير منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقرهم الصحابة والذين يلونهم التابعون هل إن من التابعين بسم ما نسمينا والثالث أتباع التابعين. <تصفيق> نعم. <تصفيق> ال الوصية الثانية. نعم تكلم كأخي. الخبر يا أخي. الوصية الثانية. أول ما الله عليه وسلم المؤمن هي المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا الحديث في أبنائنا لا يوفيه لمحاضرة خاصة بي ولعلها توفي ولا أجل ما قلت علها توفي حق لأنك كل ما نظرت مما في واقع المسلمين وما يحدث لهم قلت لعلي أقصر إذ المعشد عبد المؤمن في كذا وكذا وما مما يفسر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح الله على الكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتي خمسة الذين نصح النبي صلى الله عليه وسلم على أن له النصيحة النصيحة لله هي إخلاص الدين له. بأن يعبد وحده وحدة وان يتقرب إليه طلب الريضة بما شفيعه أولاً وان يتقرب إليه مع معظم أوامره التوحيد ثم سائر الدين العملية وأهمها الصلاة أعظمها والنصيحة لكتابه العمل بهذا الكتاب فإنه أولى فيه الهدى والنوك وليس في غيره هدى والنوك فلم يجعل الله سبحانه وتعالى بلاغا لعباده فيه ما شرعه لهم فيه ما أمرهم به ما أمرهم به ولا أهم عنه من الكتاب الكريم القرآن هو الذي لا يتيه الباطل ومن دين يديه ولا من حلفه ويدكر الظلمان أن مقاصد القرآن ثلاثة وحدها التعبد لله بتلاوةه واحتساب الأجر عند الله في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسن قال بعشر بعجل أبناء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال صلى الله عليه الثاني التدبر الثاني التدبر والتدبر معناه النظر والتفحق حيث لما يتضمنه هذا الكتاب من أمر ونهي وخبر فيعمل بما فيه من الأوامر وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره أنه كتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه اتبار النصيح لرسوله اتبار ولهذا يذكر العلماء بلاء على ما استمطوه من الكتاب والسلم أن معنى شهادة عن محمد رسول الله يتضمن أربعة دور. الأول قاعدته في معمر والثاني تصديقه في مع احمر والثالث قاعدته في معمر تصديقه في مع احمر الثالث اجتماعه ما ناه عنه هو سجر الرائد الا يعبد الله انبي بشر ولهذا فعنا عمة العلم والإيمان، نعم يعملون بما في في يعملون بما في السنة، كما يعملون بما في القرآن. فكل وحي الله لا رسوله. نعم. ونعود إلى ذكر المقصدين الثاني والثالث من مقاصد القرآن الذي قد رأيتهما. المقصد الثاني أقول تدمّر. الثالث العمل وإذا هذا الهشارة بقوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك وبالحديث الصحيح الآخر يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران فَإِحْسَاءَ لَتُحَاكِنَ عُصَيْبِ الْمَاءِ نعم، فإن أهل البدع يخشى عليه لأنهم ليسوا من الذين يعملون بالقرآن في الدنيا. لو كان أهل البدع والوحشات على بصيرة من عملهم وثقة في قيدهم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكجهيد متابعة لحالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شرطي قبول العمل الأول خلاص وقد عرفتمه ثاني كجهيد متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على أن الحدث على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل آيات وحديث منها أوره تعالى وما آتاكم قصولا فخذوا وما نهاكم عنه فنذوا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فتكبرون يحبلكم الله هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله فإن كان متبع النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق فيها وإلا كان كاذبا وينقص عليه من حبة الله بقدر ما من لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يحدثون البدع الكبار كالبروج ومولاة رافضة وغيرهم من هل البدع ويمازجونهم ويدعون الى مساجد يعني بسم الله على الحنيه قوله الى كتابه و لرسوله و المسلمين الحقان القناط والأمراء والمفتون هم اول من فيجب على المسلم توقيره واجرامهم والدعوة الى شذذ الكلمة عليهم وها هنا اذكر شيئا الاول انما ان اعلى السنه الاول ان انهم باخطا من ذهوا الى قاض او ولي هو اعلى على الإمامة في البلد مرتبة أعلى مراتب الإمامة والولاية أو قاضي أو وزيز فلابد من نصيحة لكن كيف ينصح ها هو العمام المحب والاختبار والجواب أن هذا الأمر ليس في عادي، حسمه محمد صلى الله عليه وسلم قال من كان نعم من أراد أن ينصح ردي سلطان فلا يبته على بي به، بي وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإن ردها فقد أدى عليه فهذا الحديث دليل صريح، أولا على أن مناصحة من له ولاية يجب أن تكون سرية تكون مناصحة سرية حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا من أمكم ثانيا المشاة من كان يذل ولي أمره الثالث ضراءة الثمة بنصيحة الحاكم على هذا الوجه إذ كان سلية مشافعة الرعب أنه ليس هناك وجه يسلكه الناصح حتى ينصح ولي أمره بخطأ سواء كان هذا الخطأ منه نفسه مسلك له أو أقره أو خذ ذلك من أول مسلك أحد عمال نواب هكذا لا غير وبهذا نعلم أن التشنيع على من له ولاية في المحافل الدينية أو الإعلامية هو مسلك الخوارج القاعدية وليس له لضير عند السلس أبداً يعني عندنا المحافل الدينية كالمواعب والخطب والمحاضرات والندلات هذه محافل دينية والإعلامية معروفة وصيغ الإعلام المختلفة مقروة أو مرئية أو مشوهة. كل ذلك هو مسلك الخوارج القائدية لما فيه من تحرير عوار الناس وخواصهم على واجهة الإمام وحرب نعم وهناك أمر آخر لا أدهب هذا هو إعلامي أو اجتماعي تقبل هذا وهذا المظاهرات والاعتصامات هذه ليس لها أهد عند السلام ولا يدل عليها جليل لا من أثر إمام للعلم فضلا أن يكون حديث عنه بل حديث النصيح المتقدم يرده فالمسلم مأمور بالصدر على من جار من ذات أمريك استطاع ان يرفع عامره الى اعلى فمثل ظلمنا قاضي لا سوى اقرب ويدى لم ينخفنا رفعنا حتى نصل الى الامام العام المجدد او, أو من حسب ما يسمون هذا الواجب قد يقول قائل كل اولائك لم اجد انتهم روحا نقول أبو أولا الله أعلم بحالك أصدقت أم كنت من الكاذب ثاني عليك الصدق ولا يحلل لك هذا المسلس قالوا يا رسول الله ما تأمرون إذا كان علينا أمر يسألوننا حقه ويمنعوننا حقنا على وف الذي لكم، ووف الذي لهم، وف الذي لهم، وصل الله الذي لكم، وهل سلم جميع على هذا؟ الصحابة التابعين لهم بإحسان، الأئمة من التابعين وليس الأمج في التابعين لا الأئمة، وما أعلم كذلك من الأئمة، وهل لي وهل على هذا؟ وعما في المعوام المسلمين يعوروا يؤمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وتوصح فيهم بالسنة ويغيل لهم الهدى من الضلال والحق من الباطل والسنة من البدعة أسيمة إذا اخترطت الأمور فيجب على أهل العلم أن يغيروا للناس المسألة الصحيح الذي لم يكن سواه من ذلك يعجموهم كيف يتعاملوا مع من يتعاملون مع ولي الأمر هنا ما يخطئ خطأ لا يرضى هذا الأمر لعلشان إن أهل السنة لا يقلون ولاة الأمور على أخطأ ولا تالأمور على أخطاء ولا يعنزون لحى ولا ينتحرون يعني لا يسمح حزون على تحميلها ونشرها حتى ليس من هنيئ السوء. إذا ما يصنعون لهم حيال وحمة أولي الأمر أربعة مواقف العار على المدف الأول اللي يقول هذا الخطأ ولا يقرّون ويمقّتون وقد يلومون وللأمر ذا وضع هذا الخطأ وابتلل ال ال ال ال ال الناس به في قلوبه منونه في قلوبه وأذكر لكم نموذج عظيم بريضا قويا الصائب وموقف موقف الامام احمد رحمه الله من المعمون والقول بخلق القرآن هذه فتنة كفرية مقودة كفرية ألقاها في قلبه بشر ألقاها في قلب المأمون بشر المريسي ومن من المعتزلة احتوى المأمون حتى اقتنعها اقتنع بها ونشرها وحمل الناس عليها بالطبع فما تكلم للمأم أحمد رحمه الله لو نلقفها نلقف الأول وانكر هذا والصجع بأنه مقصر عشان عشان والثاني ما هو هو أمر الناس بالصبر ولم يكثر الخليفة عبد الله المأمول ابن هارون الرشيد، ولم يدعو للخروج عليه بل يقول أمير المؤمنين الله الله احقنوا إما المسلمين واليوم لجه ازيادة 5% و 10% من الرواتب لا تقوم بالدنيا ولا تقلد وعلى رؤوس هؤلاء المتظاهرين من ينتسبون البدن الشرعي القرضاوي وهذا هو السويدان. السويدان السويدان جاهل قصلا جاهل ليس عنده علم نعم أما القرضاوي فهو عنده علم ولكنه متحريف نعم هذا هو نعم. و فأهل فو نعم هذا هو الموقف الأول في هذه السنة بالخطأ ورياله الثاني أنهم لا يحاجعون عليه ولا يسيعون خطأ ولا يشنيعون عليه من أجل هذا الخطأ غيره علنا كما قدمنا هذا هو الموقف الثاني الثالث حصد الناس على الإجابة لما الكلمة عليه واذكر هنا اثر ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده الذي تكرهون في الاجتماع تحبوا الذي تحبون في الفرق نعم يعني ما تكرهون من ولاة الامور فهذا احب من الفرق الوافضة مما تحبون في الفرق لأن فرقة يتغتب عليها فساد فساد عظيم جدا يقولك الحرف والنسب نعم الرابع ما هو النصيحة السرية نعم النصيحة السرية فهذا يتبين أن أهل السنة يحفظون حقوق الرائل والرائية لا يميقون مع هذا ولا مع هذا نعم هذا من نصيحة غير هذه الأمور من نصيحة لعوام المسلمين نعم لأن أهل الأحواء من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة وكلها مبتدئة ضالة لكن بعض الأخف أخف من بعض يطلثون عن, عن الناس هذا أبي المواقف ويزينون له الفنق لصور شتى فمن ليس عنده فقه في دين الله يضيع نعم ولهذا اقول من يعني من نظر في الكتب الفكرية وجد انخيه باء سبب الضلال في هذا العصر لسيما التكفير وإهدار الأنفس المعصومة وانتهاك الأعراض المحترمة وإثلاف الأموال كرى هذا التكفير وحامل التكفير في هذا العصر هو سيد قطب المصري يترك هذا من خضر كتابه معالم الطريق، وعرف ما فيه من تكفير المسلمين الجسافر الحاكم والمحكوم وغيره، وأزلك شافا هكذا، هخوارج اليوم الذين يدعون العلم الشرعي هم كلامي بسيط خطب شاهوا أم أذهم أبدا؟ إن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، نعم. وإن حيث فقدهم تلامذة الإخوان المسلمين صرح أمير التوغيم السر للإخوان المسلمين قال إنه لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين فهم في الحقيقة من شأوا الفرق ومن شأوا ومن شاء الضلال بكل ما فيه منضلة فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا هذه الجماعة وان يفافلوهم وان يتضرؤوا الى الله منهم ومن منحجهم من الفاسد وقاعدتهم الضالة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ومن أعظم الشواهد الاجتماعية على ضلال هذه القائدة الملتقى ملتقى النهضة الذي كان مقررا في الكويت لكن الله أحبب فذكر لي أن ضمن هؤلاء المجتمعين رجل النصراني اسمه عزمي بشارة ومعه من معه من الرافضة وخيره هذا يدلك على الضلال اهل هذه القاعدة وان ظاهر بكتجي ما داموا على هذه القاعدة فانه يجب الحذر منهم. فاعذروني بركبتك يا شيخ فوازنت والإخوة حقق ما لها كبير لكن هذه هذه القضاعة للآن فإن كانت يعني مناسبة تصلح عندكم في السوق فأخذوا وإن كانت فيها ما فيها المسامحة ما فيها الخير الكثير يا شيخ أيهاكم الله برسل فإن كانت هذه المكالمة مع الشيخ عبيد الجابري ليلة ثمانية جماد الأولى من عامي ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألفاً من حجارة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور مجموعة من الإخوان السلفيين في الأردن.